the <laughs> زين الضغط جيت اتكلم على مايكوبايولوجيكال انزاميشن وانا كنت في ايه معنى وكسره اه حضرتك الحاجه اللي بعد كده الانسترومنتس ال اللي احنا بنستخدمها عشان نقيس البريشر وهيدا البلوميتي والاير صح دي من ضمن الاوبجيكتيفز اخر حاجة المسلسة of Microbiological Examination of Air Sample دي كانت من Learning Objectives واخذنا طرق ازاي اعمل لعينة هواء و اشوف سواء الباغتريل او الفامل او اذا ما احنا انتلم بالأندلسون ومسلات Air Sample ومسلسة خلاص؟ هي دي Learning Objectives في حاجة مش واضحة من ازالكم سيكشن بقى بتاع النهاردة ان شاء الله نبدأ في شرطة اللي هو الهوطة الهاجينة طبعاً الشرطة تخلص في النصر وزي ما احنا بيقول الشرطة بتاعنا ننتحنا عليه إن شاء الله بتاعنا نظري يوم 22 21 11 استكاشف بإذن الله ولم يحبطه كله بقمعات كتاب عشان محاجش أقول لهم حاجة تطلع ورقة بحلة الكتاب بحلة الورقة فبنقول أول ما جاءنا نتالف الشرطة بالنصر تحتاج المحاضر قلنا إيه؟ أول حالة قلناها تعرف المياه فائدة تعرفت الخائدة أول حبق جنك يعرف بسيط كده للمية وقال هي عبار عن إيه المية ديه ف... ستاير الفلايف وإن كلمة ستاير بتاع في محضرة وإن كلمة ستاير بتاع روحي الحياة نقول هي عبارة عن زموس components element وان the اللي هي أهل محادة تعتبر موجودة على سطح الأرض وهي سبب أو الأساس في الحياة المستمرة الحين الآن. بالقول إن الماء دي مهمة جدا سواء لdrinking بابي تأكل معشى عم نصق عندهم بابي تأكل. بينا بقى نقول ان المياه دي مهمه للدرينكينج مهمه للسويني مهمه للأبالفاتشا ديها حدات كثيرة قوي او نبيرات كثيرة جدا لنستخدم فيها حد المرة. خلاص؟ برضو الـ learning objectives انا مش هقولها لما خلص الشرطة ان شاء الله طيب زي ما احنا برضو بينا نتكلم ونقول يصدح الكهار الارضية بيتمثل المياه كامل من اليابس كامل واحد وسبعين واحد وسبعين في الواحد وسبعين في المية دول بنقسمه. الواحد وسبعين في المية اللي هي بتقول على مية بنقسمه. بنقسمه لستة وتسعين المية ده عبارة عن السفن الصغيرة في المسطحات المائية بحار بحرات أنهار محيطات. ده ستة وتسعين ونص في المية من الميليات الواحد وسبعين. طيب الجزء الثاني ده واحد ده عبارة عن الجراؤ مغوضة وقمنا بالتفصيل هنا عندي حاجة اسمها وينزو وعندي حاجة اسمها ستريل اللي هي الأظافر والليون تقدر تمسلي في الجراؤ. عن الحقة اللي بعد كده 1.7% وسبعة وعشرة في ده بتنسلي هنا الأيس كاب اللي هي المنطقة اللي هي المنطقة التلج اللي, اللي, اللي بتبقى موجودة أو بتبقى طبعا أكيد كلنا عارفين التلج ده عبارة عن ملج ولكن الظروف المعاينة الجرابة الحرارة معينة هي اللي خلته تتحول من وهو اللي هو يؤدي لسقوط القص. آخر نسبة هي واحد من ألف في المية دا عبارة عن المواتر فيب بخار اللي موجود في الم في الهواء، بخار الماء الموجود في الهواء. خلاص ذب ده الظهر ببساطة بالنسبة للثاني. النقطة الثانية لما تكلمنا فيها في المحاضرة قلنا إيه هي الهالوجينات قلت وتنقط مهمة جدا جدا جدا وبتيجي سؤالكم بدي في الامتحان بيقول لك الهالوجينات أمبرترش رفوضة. ها حتى رأسي يقولي مناسبة تحدا اه خالص مشهوره فعليا الكلام ده احنا بنذاكر بلات بول تبقى بلات بول وقلنا كلمه بول يعني ايه يعني تبقى كارلس واودر ليس وتست ليس كارلس واودر ليس وتست خلاص دي بنقول عليها بلات بول. بول او بيقول عليها بوظه والبوظه يبقى البلات بول يعني ايه بلات يعني وتست طيب الحاجة الثانية قلنا إنها تبقى صفيشة في الكواندتا، ما بالشرط نقطة إن الماء تبقى فعلاً كويسة، عندهم خصائص بتاعتها كويسة، بس كميتها ما بتقدنيش، ما بتكتشف الغرض اللي أنا بستخدمه، سواء مزرعة دير الكاثر أو سواء مزرعة بولتري أو أيًا كان أو سواء مصنع، أنا بعتمد على سورس معين من الماء دي خلاص. يلا بند الكمية الماء تبقى صفيشة في الكواندتا. نقطة ثالثة قلنا إن نسبي free from سواء أو chemical أو لما يجي لك في الامتحان كون جريت الهيدروجينك ريكوايرمنت قلنا نكتب ايه اول حاجه ان هي تبقى قابل في كوانتي فري فروم ال النقط اللي بعد كده برضه قلناها في المحاضره الهيدروجينك ريكوايرنت احنا كده عرفنا اهميه او يعني ايه ووتر الهيدروجينك ريكوايرمنت والهيدروجينك امبورتنس ما بيش كلمة هايجينيك وتقوم كامل الكتابة لا شوف هو عايز هايجينيك في القوارب متطلبات صحية مفروض تبقى موجودة في المية ولا هايجينيك importance اللي هي أهمية الماء خلاص بالنسبة لهايجينيك importance احنا قلنا المية تدخل في تركيب كل خلية من خلايا خلاياك مصدق ولا لا قلنا حتى العظم البون نفسه يدخل نسبة منه في تركيبه بتكون نيء بتكون إمارة يبقى تجي أول حاجة الحبة الثانية قلنا المية مهمة لأ لما <تصفيق> او أو ال ينفع يحصل حضن من غير مية يع من الأول мастيكيشن ينفع أو نقطة تقدر تماماً ماستيكيشن من غير ما يبقى فيه مية مش الصلاية دي اصلا عبارة او جزء منها عبارة عن وتر اللي هي بتسحب العمليات من أول الماستيكيشن لحد الإكستريشن بتاع ويس ما هي ال vital forces. ال vital زي الهرمونز الانزيمز الدم نفسه قلنا الحاجات دي كلها مش تعتبر نسبة جلد جداً لنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجة. خلاص، أن أهمية الماء. أمم. إيه ثاني؟ <تصفيق> المية ماء تهتم of the بتنظم درجة الحرارة. regeneration of building the بتنظم درجة الحرارة. الجسم. قلنا عن طريق عملية الايه؟ <تصفيق> خلاص. طيب. ايه ثاني؟ لما بيحصل بقى لدقشاً لكمية المياه هنا ممكن الإنسان أو الحيوان يقدر يعيش قد ايه من غير مية ويقدر يعيش قد ايه من غير أكل يقدر مية قد إيه بالنسبة لي المطر الفور خمسة الفور الأكل خمس سرعة تيال ترس طبيعي 40 يوم من غير ايه؟ من غير اكل انا مستنيه بس الناس عشان هي بس, بس بيقولوا من الكتاب العالي قعدنا قلنا كام يوم ما يوم من غير ميه يقدر يعيشوا انا 40 يوم من غير 10 من غير ميه ده اللي اسمع 40 يوم من غير اكل وقلنا ليه والله خلاص مش عايز انا قلت مش عايز تعليق يا الناس تركز معايا وتكلمني انا محدش يكلم حد بنقول 40 يوم من غير اكل وقلنا ليه لان الجسم مش الانسان او الحيوان بيموتش مرة واحدة نتيجه الفات الستارش البروتين المتخزن جوه الجسم بيبدا يحصله متابوليزم ومطلع كمية من الميه وقلنا في المحاضرة ان انا عندي الفات لما بيحصل له متابوليزم كمية كميه اكبر من الستارش لما يحصل له متابوليزم أكبر من البروتين. إحنا مشي كده. لو أنا كمية. نفس الكمية سواء مثلاً يقول من داو داودا هلأ الاستارش هيطلع لك كمية أكبر من السوري الفات هيطلع أكبر من الاستارش من البروتين. فعمليات تبريز الاستارش أيام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة دي البروتين. هو هنا بيقولها أسبوع أسبوع للأسبوع وسبعة أو خمسة سبعة أيام دي البروتين نزبطها. تمام كده ارجع لي وخذ فوق انا قرات لي بالنسبه اللي عشان الكلام ماشي مع بعض خلاص وعرفنا النسب اللي بيدخل في تركيبها المية بالنسبه او النصرز او البرونز او الحاجات دي خلاص لما بقى نتكلم عن نقطه اللي بعدها قلنا كميه الميه الاماونس اوف واتر فور هيومن اور انيمال منين كميه الميه اللي بيحتاجها الانسان او الحيوان بيقضها عن طريق ايه ها قلنا اول حاجة درينك موتر فوق <تصفيق> <تصفيق> ايه جرين فوراج الاكل خاصه الحاجات اللي هي الماده الخضراء فيها بتبقى كتير بتنس ب نسبه فيها اعلى ها ايه الثاني سيب لنا حاله الميتابوليزم استا لنا ان ميتابوليزم للذات للبروتين للستارش دوره كده بقى يبقى فات بروتين عشان محدش يتلخبط يبقى دول الثلاثة سورس او Water Equal اللي بيحصل من خلالهم المساء او الحيوان على بطن طيب النقطة بقى الجليدت هنبدأ فيها هذه الموتر ايجزاميليشن يبقى التاني مهم او اعرف الهيوجينيك الوطر اعرف الهيوجينيك الموتر اعرف الهيوجينيك الموتر ها اعرف الوطر ازاي بنحصل عليه او ديكي السفلات الحبل النقطة الرابع اللي الموتر عليها بقى مهمة او ای وطر لها اسم ثاني أنت منعراضه بالوالد برضو ما نتمرها مع بعض صفل 187 و 188 بس نعمل دول ومنحر الستيكشن وشوفه نعمل إيه؟ طيب بالنسبة ليه الوطر إيجابيش إمتى أنا أبقى مفترض أن أنا أعمل الوطر إيجابيش لأن أخذ عينة مية واحدة الوطر إيجابيش لما يقولك إن امتحان الوضيكت مثل السؤال مراه أو يقولك الإيم فضل يا دكتور أو يقولك الإيم يبقى هو إيه؟ تعرف تقول لي امتى او ان انا احتاج ان انا اعمل عايز اشوف المايكرو اورجانيزم اللي مربوط في الميه اتاكد من البلاز اسم ايه البلاز بتاعتها يعني ايه من البلاز او اه ماشي لماذا تقول كده يعني عايز اشوف الفيزيكال كاركتر يعني معنى كده ان انا عايز اشوف البلاتابيليز هي تشوفها اوذرليس ولا رادريس ولا ديستريس بالفعل ولا هي لها اوذر و راد و تست ده بقول عايز الفيزيكال زي ما انت قلت عايز ايه ايه اشوف الايه المايكرو بايوولوجي تاني عشان ما تساويش اشعاعي ولا لا اشوف التلوث الاشعاعي التلوث الاشعاعي يعني البوليوشن بصفه عامه ماشي ها الكيميكالز انا عندي ان شاء الله لما هنبدا في تجارب ان شاء الله هنعملها برده مع بعض هتشرح نظري والتجارب ليها مكان هات هترسموها معايا وانا بعمل على السبوره وده اللي انا عايزاه انا مش عايزه الكلام كل الكلام اللي مكتوب في الكتاب ده مجرد هيبقى مرجع ليك انت تبص بره تقرأ. لكن لما يجي لك في الامتحان انا عايزه الرسم. ترسم لي الرسمه وعليها البيانات خلاص طيب بالنسبة لو احنا بنقول لل ايم او الهدف إن, ان انا عايزه اعمل اكزامينايشن روتر اول حاجه ده إن انا عايزه اعمل ديتيكت او ديتيكشن لي إذا ما سمعتوا قال لي البايتابيلتي أو إن أنا عايز أعمل أو أشوف المياه دي ستير أوه نوت عايز دي ولا لا إن أنا استهلكها ولا لا يعني عايزين نشوف هاي الجانب فيتنس وفوضة لا هو عايز إذا ما أنتوا قدوتوا يبقى أنا عايز أشوف البزفير كرباتا بتاعتها عايز أشوف الكيمياء اللي موجودة فيها نايكريت وفوسفوريت والكولريد والليد والحدات كلها عايز انا هدور اول نقطة على تغانجينيك فيتنس يعني انا عايز اشوف الكيميجرس عايز اشوف الميكورجانيس عايز اشوف الفيسيكا ده اول حالة عايز اشوف المياه المناسبة او لا طيب النقطة اللي بعد كده عايز احجد اذا كان المصدر او هي بنتكلم عن السفل السوطر اكثر يعني ان لما ملكون بالنسبة لمصفحات المائلة و بالنسبة للاماكن اللي فيها السماكية بتبقى لها قيم المفتوض بيقول لك في وقت الأوقات يلاقون أنه أنا عندي الأسلام خاصة في البحر الأحمر ونحن يقول لك في هناك أنواع بحصولها وإنقراض وفيه أنواع كثيرة جدا من الأسماء اللي هي الأرواع الندر فيقول لك ده ليه؟ السبب فهم يمتلون أنهم يأخذوا علينا من المياه ويأتقلوا إيجراء المياه طب أنا كده بعمل إيجراء المياه من إمتى؟ لما أنا عايزة أشوف السريتابلاتي بتاع بسرفر سوبر إن هي تعمل إيه؟ تحافظ على الإيكو سيستم ولما دينا نتكلم ونقول إيكو سيستم وتركه هو نظام على بعض عبارة عن المية الفيش الأكواتيك بلانت المنظومة كلها هل المية مناسبة ليه بيحصل الإيكو سيستم تبقى فيه بلانس ولا لا تبقى من النقطة التالية النقطة التالدة تشوف إذا كانت المية دي صارحة للزراعة ولا لا وهو المفروض إن أنا مش أي مية استخدمها في عملية الرأي لإن إحنا دلوقتي بنلاحظ انا على الله ان احنا نسرع الارض الا بدأت لها ما بتجيبش انتاج من السنة على السنة او انتاج بيقل من سنة لسنة ده ممكن يكون سواهو المي المي التي تفكرتها الزيادة اللي فيها والتي تفكرتها الزيادة اللي فيها بتدمر وفترة فترة بتعمل دامج لي انتاج ديها باولة فردة عايز شوك لي يا سيهو تقول ليه ولا قلب شرولة طب بتاعك الوضر إذا نشاهد. هنكمل مع بعض النقطة ديه بـ Objectives أول حياتك تكتب الهاجينة فيتنس بتاع الوضر إن أنا عايزة شكل الكيميكات، عايزة شكل ميكو أورجانيزم، عايزة شكل ميكو أورجانيزم، عايزة شكل عايزة إن أنا شوف هل السيفس هوضر دي سيوتابل لـ Survivor بتاع أو الأكواتيك بلانت، أو الأكواتيك أميلا النقطة هي أكبيرة عشان نشوف إن هي سيوتابل لأجل فالكشار ولا لا طيب الاسكيمة بقى افتاع الهوتر ايجزاميليشن ونركز مع بعض الانية دي ان شاء الله هنشتغل فيها اسكيمة اول حاجة اللي هو هو ده اللي انتم هتقاملوها ايجوها وينفوسين كده توبوغرافيكال اكتبوها توبوغرافيكال ايجزاميليشن توبوغرافيكال ايجزاميليشن دي او قبل الخطوة الثانية ده إن شاء الله نأخذ النهر ده السامبل. إذا أردت نقوله خلاص. يبقى أول حاجة أنت أصلاً كاستمبل أنت هتحطها لنفسك عشان تعمل إكسيرنيشن والمية أول ما تروح عندي مثلا بقول إيه بير أي إمكان بير أو بيقول ويل أو سبرين هو أنت هو دخل في متلاوة. ده قبل. اللي جابك ده كان موجود من اول السكشن لا اتفضل محمد برده اتفضل ف اللوكل خلاص اللي بعد كده الفيزيكال الانسمنيشن نركز مع بعض نركز مع بعض بعد الفيزيكال الكيميكال الانسنيشر رقم سلسلة الماي بسط. بدأنا مجالك في الامتحان بيقولك كومبليت موتر إكزامينيشن سكين إذا تاول نجاح هتكون أي نوع من الإكزامينيشن أو توبوغرافيكال توبوغرافيكال إكزامينيشن النقطة الثانية هي السامبلينغ الثالثة البيزكال إكزامينيشن الكيميكال المايكرو بالشك والمايكروسكوب النهارده ان شاء الله هناخد اللوكيشن اللوكيشن زمان بقول احنا عندنا بير او عندي مثلا صرف صحي زي بحر او نهر خلاص وعايزه اعمل له انسبيكشن نشوف الاسكيفه دي هي طبقتها ازاي ابتدا اول ما بتروح بتعمل لوكا انسبيكشن او توبوجرافيكال انسبيكشن فحص بالعين كده بتبص والله بتلاقي مثلا في قمامه بتلاقي مثلا حيوان ميت سمكه بتلاقي مثلا انيمال ويست اه تبدأ تيجي inspection إن الماية دي فيها حاجة أو فيها مشكلة. يبدأ تيجي أول خطوة. إن نتا برضو ما بيجي عندك بير أول ما بتوصل بتبص للبير ده. بتشوف يا طارق البر ده فيه مثلا animal waste، فيه carcass أو حصر pollution تقدر تحدده بالعين. ده بيكون عليه look الانسبكشن أو طوبوغرافية الجسم. طيب النقطة الثانية هتقوم واخد عينات مياه. صح جدال البديل اللي إحنا تأثيلنا المنطقي بعد ما تأخذ عينات الماية نروح المعم. هنبدأ من أول إلى التعامل كيميكال ميكروبيولوجيكال ميكوسكوبيكال وكل خطوة من دورة نشرحة الروفيسيين ونشوف ايه نتخاطر فيها ونقول خلاص؟ طيب بالنسبة بقى أول نقطة الوكال التعامل أو التوبوكرافك الوكال أو التوبوكرافك حاجة رح تقول لها ازاي؟ أروح أشوف الحيوانات مستطح الحيوان أنا ما كان مش مفيد لا ده مش ده أنا عارف أنا ما كنت كلام ده بس لا الكلام اللي أنا أقصد به إن أنا لما قلت في الأول قلت عندي بير وعندي السيف الصوطة يبقى كدا لما هاجع عملوا كا لاسبيشن في حاجات معينة غادر إن أنا أحد ده أو ها أحطاه في الماغي لو أنا راق أشوف السيف الصوطة هتختلف عن الجراوند الصوطة. ثلاث حاجات مهمه جدا بالنسبه ايه السلف صودا في عندي حاجة مهمة جدا في الاول قبل ما اقول احنا كده احنا قلنا اللوكل اكزاميناشن او اللوكل انسبيكشن او الدراس جل اكزاميناشن بيديني انعكاس عن ايه لما بروح اعمل لوكال انسبيكشن كده بيديني انعكاس او انطباع عن ايه اه المية دي فيها ديوشن ولا لا الميه دي حصل لها ديوشن ولا لا يعني مندها لما في الأول المدلاية عكس، وثياء أنا ما البست بتأثير المدلاية ده حصلها لها ولا عكس، العكس عكس صحيح لو المدلاية جدا مش لاي أي حاجة موجودة حواليها والسطح نظيف بتقول ايه؟ في شيء بدأ الشيء بيقول لك لا هوك المدلاية تكون كويس فاللي يوصل بقى ناخد عينة وابقى حذرة يبقى ده بيديك probability او probability of water سواء surface أو ground طيب يبقى قولنا بالنسبة السطح خطر ألا نحن عني لو انا الـإيه مصدر بيقول عليه هو الفاكتورز على الـإيه الريفر على الدفاف بتاع الماء موجود خلاص وبننزل الـدرينج بتاعته في قبو الماء لأ نقطة في عن هنا مشكلة يبقى أو الـ outlet أو الـ outlet of in establishment يبقى أول نقطة ها بتنتهج العين الدينج أو الأوتلت بتاع أي establishment موجود على الريفور بانك زوال ده كرمصنع أو سواء أباطوار أو سواء ايه أو سواء ايه النصر بتحضر النصر بتحضر سقولوا شيطاعتم الحجر الحجر كده ال presence of animal purpose حكيب ده منشفه كتير قوي طول الوقت البريزنس قالت ان انا اعمل بيريديكال كل شهر يعني لو انا مصدر اكيد يعني احنا عندنا اصلا مسطحات مثلا, مثلا بتاعتنا دي اكيد تالت ربعنا يعتور ليه في عندنا اللي هو اللي بيقول هي تسحب شوية تعلق المياه وبعد كده نمصل لها يبقى اكيد ويديه من المفهوض المصطحات المائيه دي ان انا اعمل لها اجزابريشا ويكون بريوديكري يعني كل شهن الجراوند هووتر الجراوند هووتر فيها نقط مختلفه شوان هما نقطتين النقطة الاولانية ان انا في حاجات معينه هبص عليها في الويل اللي موجوده عندي. يعني انا عندي بير احنا اخذنا الهاتفه بالنفسي في شغوة لازم انا بص عليها ولا اهلا او بص انا في الولدة 90 سنتي من ما يقلس عن كده الاتفاع من الارض في ال 90 سنتي يدعو عن البرينيش سيستم 10 تنطور يدعو عن البرينيش سيستم 10 تنطور الطفا بتاعه بقى طايت لي طايت ولما لما قلنا اقولنا هو المفروض يبقى بيكون ميكس تحس ان هو, هو ايه اي رين ومطر او اي حالة تنزل تنزل بعيد عن اي عن الويل اللي عند النقطة التانية لما هابا بص ابص هل المول في ستريكس تسعب انلاقي فيه خطوط او بنلاقي فيه تشققات فيه شارفز في المول ده ممكن يكون دخل خلي كنت بنشأ اول بنشأ من خلاله فالمفروض ان انا بص ان انا عندي شارفز او عندي لائنز بتقول اللائنز دي ممكن تبقى ريد او جري على حسب ايه؟ احنا كلنا عارفين ان لما يكون عند مصدر للميه ويكون او فضل لفتره طويلة المفروض بيتكون الالجي وفيه عند انواع كتيره جدا والوان كتيره جدا من الالجي فقلت انا هبص هل يا ترى عندي ستريكس موجوده من الالجي ديت على البول بتاعي والولادة خلاص يبقى لما يجي يقولك لوك الانسكريبشن كونجراند هتقوله ما يقلش عن 90 سم بعضه عن الدريج سيستم ما يقلش عن 10 امتار الكفر بتاعه او مواصفاته ايه اللاينز اولى الجارد او الوايز اللاينز كلها موجوده في قالك ان انا اشوف اذا كان في كونتيمنيشن ولا لا ازاي يعني بيقولك ممكن يبقى انا عندي ويل ركز في الحته دي قوي لانها مهمة ممكن تجي في الامتحان برده كومبليت او صح يعني انا ممكن يبقى عندي بير والبير ده يحصل له كونتامينيشن من سيرفيس ووتر تاني جنبه اه حتى في المحاضره قلنا ده هيعتمد على نيتش بتاع الصوره ممكن تكون طبيعة التربة اللي موجودة بتساعد على السيبيتج او المرور او انتقال البلوشن من السيرفيس ووتر والميه بتعدي اللي هي البلويت دي وتوصل للجراند فبدانا ها ازاي فتقدر تشغل مصينه كده من فوق مع بعض دلوقتي انا عندي سيرفس سبوتر وعندي جراوندر عايزه انا انا شاكه ان الجراوندر اللي عندي ديت بيحصل لها من السيرفس سبوتر اعمل حلل حلل <مشي> ايه حلل دي وحلل بدور عليه بدور عليه وكلامك في 88% صح اللي هو بيقوله بس ده إحنا اللي هنعمل. بالزاي أو رابع. نحنا بحط مادة مادة ببلاقة راكارتيستك أدر أو مادة ببلاقة أو مادة ببلاقة راكاراكارتيستك إيه قرا. ببأ مادة لونها مميز مادة ريحتها مميزة مادة لونها مميز أو طعمها مميز أحطها في السرط وبعد كده هرجع ادور عليها عند الجراوند وول والله لو لقيتها يبقى انا فعلا عندي فيحصل تسريب من السيرفس ووتر ده للجراوند وول اكيد المواد اللي تبقى حارسه اكيد مواد غير ضارة ان انا أضيف. زي مثلا الماده الرابعه الصوديوم كلوريد انا لو حطيته والاقيته ان هو بيوصل عندي والميه مثلا او نسبه الاملاح عندي هنا بتزيد يبقى اكيد ده ما انا بقول لها كاركترستك ما ده لا كاركترستك خلاص زي الكلوراسيت فبرضه كلنا عارفين لونه لون مميز وفي نفس الوقت ليه قابليه ان هو يدوب وان هو بيبقى هارنس انا لما احطه بالتاكيد بمرور الوقت هيوصل عندي في الجراوند لو لقيت اللون يبقى كده بيحصل حاجة اسمها سايد كونتميشن طب الحاجه الثالثه بنقول بنحط ماده ليها ايه طب السيب او تقتل البكتيريا بكتيريا ضاريه بس البكتيريا برضه ما فيهاش ضرر البكتيريا ديت دي انا هظلها عندي في السورس ده وهارجع ما زميلكم قال ادور عليها في جرام طب البكتيريا ديت دي عندي اسماء ليها زي ما مكتوب في الكتاب عندي حاجه اسمها باسيلس روديبيوزس باسيلس روديبيوزس قال لك البكتيريا دي بيبقى لها احمر يعني الماده دي البكتيريا ديت لها لون مميز خلاص الثاني الباسيلس فايولنسس لونها هتجيب او 5 اسبكتيريا بالضافه صبغه نصر ممكن يجي في الامتحان ويقول لك ودي مثلا سيرتين بكتيريا يوز ذا 466 فريد بكتيريا عشان احدد السايك كونتمينيشن ماده اخرى اودر او تيست زي كده كده طيب يبقى عندي الجبتية عندي ثلاث أنواع عندي باصيلس ها حاولوا شو نطعوهم باصيلس <تصفيق> موتينيوس <تصفيق> باصيلس <تصفيق> فايوليسس <تصفيق> وآخر حدث سودومونس <تصفيق> خلاص طيب سودومونس فلوريسس بقالونها دي النقدة الأخيرة برضو اللي هو الشاركول أو كول كار أو القويلس بعض الزيوت ممكن أنا ضفع في مصر الأولاني لو لقيتها بالقول شاركول ح الفحش. خلاص يتميز برضه باللون بتاعه. اه خلاص شباب. ثمن نسبة لـ local inspection أو topographical examination. النصف بالنسبة لـ local inspection أو topographical examination. inspection أو topographical examination. نكملهم في التيك. يبقى لما يقول لك لوكال ديسبشن هتقول له اول حاجه السرفس تاني حاجة حاجه الباوند ووتر بالنسبه قلنا هنشوف الدرينج سيستم او الاوتليت بتاع اي استابليشمنت على الريفر بانك الاليفا او الاليفا ويست النقطة التالتة ها هتكتبوها هو قايله ايه المفروض ان انا اعمل بيولوجيكال اكسبليشن مارس النقطه اللي بعد كده اللي هو توبوجرافيكال انسبينيشن او اللوكل انسبكشن او اللوكل اكزاميناشن هي برضه عندي هنا بالنسبه للجراند ووتر يبقى عباره عن نقطتين نقطة الاولانيه ان انا عايز احدد احدد الكونستراكشن هل مناسب ولا لا الكونستراكشن هيتمثل في ايه الارتفاع يبقى 90 سم من مستوى سطح الارض يبقى انا عندي اشوف اللاينز اللي موجودة على المول اشوف بعده عن الريج سيستم المفروض ما يقلش عن 10 امتار اشوف التايد كفر موجود نقطة ثانيه عايز أشوف هل في سايد كونتمينيشن ولا لا سايد كونتمينيشن بقى اشوفه من خلال ايه ان انا استخدم ماده لها كاركترستك تيست زي الصوديوم كلوريد ماده لها كاركترستك color زي عندي بكتيريا وعندي هي فلوريسنت البكتيريا زي ها؟, ها ماشي الحاجه الاخيره قلنا ان احنا بنضيف الاويلز او اللي هو الشاركوود تم ماده لا فرصه القدر في الايه السورس اللي في حد عايز يحضر الجزء الاستكشن <تضيح> يا نحاول نكمل مع بعض حنكمل مع بعض في <تضيح> قبل قبل ان شاء الله الاستكشن الجاي او اللي بعده او ايه قايله بقى ان الكتاب عشان اشوف فعلا الناس اللي كانت بتحل معانا تاخد درجات بقى ناس ثانيه بقى ايه كل ايه رايكم في النقطه كل ايه عايز ايه الواحد ده هجيب الكتاب المره الجايه اخد ولا التلاته بتوعي احسن صح طب تحترم الأول ولا ما يعني وايه اللي يعني اوكي سيكشن سيكشن لا ويتحل الكلام يتكتب فيه سبا أنا قلت في المحاضرة الكلام بلوه هدفين الهدف الأولاني إن أنا أميز سيادة بلوان تبقيس شوف مع تتكلم معده ومعده من اللي هو إيه؟ اللي ناين في البيت؟ صحوار في الدياب إيه؟ في الدياب إيه؟ في حاجات كتير بكفاوز برغي لأي أنا أكبر ساعات ينجي سماء يعني مثلا نقول إيه إذا لا يوجد عدد مستيكشا الحاجة الثانية بقى لنها تفهم الحاجة الثانية اللي الأستير دي هجي منها في المتحات فالسيادت أنا كده بكبره لأن حضرتك إذا موجود معي مستيكشا تبقى طالع من مستيكشا عارف إذا أخذت إيه عشان سيادت وغيرب وغيرب وغيرب ما بي لبيركس لبي في مستيكشا وأكيد ده 100% ما بتبصش فيه وبينيجي بقى قبل ساعتين بساعتين ثلاثة نورة مدص بكده وعايزين ننجح وعايزين النتيجة تبقى كويسة فانا بقى اكبرك ان النتيجة تبقى كويسة هو ده اللي لازم نعني ده اللي احنا اكتشفناه اللي لازم ان انت بكتبش الناس كده تحريينها ورده اه يبقى في حرية بس في نفس الوقت انت مطالب ان تخلي الوزارة او الطالب اللي قدامك نسمع الطالب اللي قدامك يبقى مستوى كويس ازاي الحاجات اللي احنا هنعملها عشان لما لا اعمل كده ولما انا كده عملت اللي على ايه لما النتيجه تطلع وحشه ومش كويسه ونسبه النجاح قليله في الاخر يبقى لا ندور بقى ونشوف سيادتك خضرت شاركت حليت يبقى ماشي يبقى احنا فعلا ساعتها ندور ونشوف ونعوض الترم الجام ونقف جامد ما كانش سيادتك مالكش اي اعتبار بالنسبه لنا لان انت اصلا ما كنتش موجود معانا خلاص فلاساً بقول ده تشفنان من المعاملة ومن سنة عن سنة. فلاساً طيبساً. <تصفيق> نعم. آه ان شاء الله. هتشوف بقى وقت. احنا بنتقول اوضطر من الاولانة مع بعض. لما تجيب الكتاب تتحضر استيكشنة. تتحضر استيكشن. مش تجيب الكتاب وقت وضعت في البيت. وانا مش عايزة كده. انا عايزة الناس تتحضر استيكشن اتقامعها الكتاب. نشوف بقى نحل الاسئله مع بعض دي كل الاسئله دي ان شاء الله مش هياخد معانا حاجه في الامتحان يبقى انت لما تكتب الكلمات اللي انا قلتهم دول وهقولهم مره واثنين بايدك في الكتاب الاعصابك خلاص يعني لما تيجي حتى هتبص فيهم وتسكينهم وتيجي تخلص قبل الامتحان هتبقى عارف الكتابت ايه وعلى مش هياخد منك وقت الكتاب في الامتحان, في الامتحان. الكتاب بالامتحان اللي احنا هنعمله مع بعض خلاص درق. يعني لا، هيبه خمس درجات، هيبه عشر درجات على الشيط و عشر درجات على الهي عشرة و عشر على العمل و عشرة خلاص فزيما انا قلت، ده مساعدة لي ناخد الموطة في هي السامية وورط و بس انت الموطة وورط و بيش هدى بس برأسك صفر اه هو ايه الاستمبلنج احنا دلوقتي عايزين ناخد عينة نور عشان اروح المعمل وعشان احل صح ولا لا ويا ريت الناس بقى اخر كده بس عشان على فكره تستمبلنج يا ريت الناس تحضر ده تمشيده ده ريت يا ريت الناس تقدر تحضر يا ريت الناس تقدر تحضر المحضر أو كذا متأخر وانت خلصت. تا، دي صفة حاجة يعني خلصنا لسه في لسه بتاع لا لسه لما بالنسبة للسافلين، أنا هباعم سافلين، شغل بتاع ده سامبلينج كجزء من الاكزيمنيشن بتاعه خلاص طيب هو لما اروح اخد عينة ميه المصدر مصدر معين صح عايز اشوف هو جيني الفتنس زي ما احنا قلنا بتاعه المصدر ده او ان انا ممكن يبقى عندي مصادر مختلفة فاجمع عينات مختلفه وابدا احللها واقارن واشوف احسن مصدر ماشي طيب برضه انا عندي في كوشنز وفي فورم عند أفتر سامل السامل الهدف فيه احتاجات قبل وبعد أخدان العمل العيينة بتاعتهم ركس مع رقس جيه صورة في متاحان سنة السنين الصورة صفحة 11 دي كانت مرة في الامتحان وفي صورة مش عاشة موجودة ولا علاقة هنا صورة شخص ومعرفوا ليه الكلام الكلامي بالصورة في شخص راكب مركب ومعاه زباجة بيحاول ان هو يجمع عينتهم خلاص هو ممكن يجي يقول لك الصوره دي عباره عن سواء رقم 11 او سواء الصوره اللي انا بقول عليها طب ببساطه اروح قايله الثعلب الثعلب الصوره برده عشان يبقى كده قلنا صوره صفحه رقم 13 صوره رقم 14 ثلاث صور دول مفهومين جدا جدا ممكن تشوفوا الصور هنا يقول لك يعمل كلمة عن الصورة أو إيه الصورة دي عبارة عنها أول حاجة تقوله دي عبارة عن سامل أخذان إيه بأخذ عينا سامل سامل طيب النقطة اللي بعد بتحكمه أي لهيبه تحددت الساملينج لنين لأن الوقت لما هذا التنمع الساملينج بعد المكوشت لك من السفز ووتر منها طريقة من الجرام ووتر لها طريقة من البايد من الحنفية لها طريقة فلن تحدد تشوف اللي عندك دي بايد ولا سيرف سوودر ولا جرام خلاص؟ وطم تجد مثلا البركوشنز بقى بعض من البركوشنز خلاص؟ شكرا؟ ها؟ ها؟ أره؟ طيب بالنسبة للبركوشنز قبله أره وبقى فأنا البعض رايح أخد عيني وانتركز مع بعضها أنا رايح أخد عيني دمار. إيه اللي بتجدد لحطها في اعتباري؟ ها؟ كلام؟ بديه إيه؟ ها إلا لا إلا أخد في اعتباري ونراقع؟ في العالة بنت أكون كده. ابقى يا دكتور الضغط لا أصدر يعني ما باخدش حاجة معايا مش ممكن ان انا اروح انا عادي يعني اروح عادي دوت أخذ معايا الحاجة اللي أنا هخف فيها الميه طيب عندي البوتل اللي أنا هاخد فيها الميه نركز بقى مع بعض البوتل دي لو أنا حام للميه دي هتختلف عن لو انا هاخد العينة دي عشان اعمل مايكروبيولوجي اكيد لو انا هعمل مايكروبيولوجيكال انسيرشن البوتل دي هتبقى سترايل ومعقده البوتل لا البوتل دي هتبقى سترايل اما لو كيميكال في الشرط الشرط عندي في القلب البوتل معقمه او لا لان انا مش هعدي البكتيريا ده بمجرد كيميكالز هعمله ديتكشن يبقى بالنسبة للنقطه الاولانيه ان انا عندي البوتل اللي انا هاخدها المفروض في الاول هي برضه تبقى مكرر النص خلاص ما لهاش لون او اوعه بين البلاست خلاص طيب دي المفروض البوزيتيف برضو يبقى بتاعتها ما تقلش عن من واحد 2 لتر كميه المايه اللي هاخدها كعينه عشان اعمل لها اكزاميناشن ما عن لتر لت. بتاعتها تبقى من واحد 2 لتر خلاص النقطة اللي بعد قلنا عشان لو انا هاعمل كيميكال او هاعمل مايكروبيولوجي لو اعمل كيميكال المفروض البوزيتيف بقى اعملها بطريقة بطريقة ترى يا رانية انا ممكن عن طريق البويلينج من مدر من 15-30 دقيقة ترى هاته يقولين عفلين الروتوكلاف ترى بتحركه 120 من 15-20 دقيقة او الهضة يوفن بالفورن ان انا اضع فيه الفورن 140 لمدة 3 ساعة او اضبط ترى بتحركه عن 160 فؤالي الوقت في مدة ساعة. او اخلل الفورن عن 180 لمدة نصف ساعة لو حعمل كيمياء الاختبارينشة، ألا يدفيني إن البطن اللي عندي تبقى كلي كلي وتبقى اللون بتاعها مزرح بيقول ترانسفيرنس أو فلكلس وعمل لها لينسين يبغوا ضغوطا فيو سبرال تايمز. يعني أنا أشوفها بالعربي كده عدة مرات في المصدر اللي أنا أخذ منه المية وبعد كده هو ماخذ عينة المية خلاص. طيب المفروض ألا في حاجة ما قلت نقوله في البركوشة أسا وممكن تيجي أكل تيجي أكل لو المية انا هاخدها من عينا عينا المية هاخدها من الحنفين من التاب قال لك الاساسة دي لابد ان انا اضع فيها مادة اسمها sodium sylophane لو انا هاخد العينا دي من التاب من حنفين البطل لابد هي تحتوي على مادة اسمها sodium sylophane طب ليه بقى وشو معنى يعني لو اخدها من التاب كلنا عارفين ان السورس اللي بيبقى فيه نسبة الكلور عاليه شوية هي هي ايه ميه الحنفيه نتيجة المعالجات اللي احنا بنقولها بتحصل في محطات المية بنحط الكلور الكلام ده شرحناه في المحاضرة وقلت ان هي بتحصل لنا في الحنفيه خلاص طب الميه دي فيها كلور انا عايزه اقلل نسبه الكلور طب المفروض الصوديا كلورايد لا سوري سولت الصوديوم سلفات بتعمل نوترايزيشن لكمية الكلور او دي كلورينيشن للكلور اللي موجود في الماء دي اول حاجه طيب اضيفه كلا عشان يعمل دي كل النيشن قال لها 18 جرام للليل 18 جرام للليل طب الحاجة التانية قال لها تانية بتعمل ايه بتعمل استبلايز الفيكت ليه النمبر بتاع البكتلة يعني ايه انا خدت عينيه مهم وهعمل له ملكوبالوش كدير النيشن قال لها تصوحي يخلي النمبر بتاع البكتلة يفضل ثابت يبدل الى عدد سابق ما يعني انا ممكن اخل عينة مية وين؟ نتيجة برقة الحرارة الموجودة بتاع الانفايلومت تبدأ البكتيريا بتاعت المية كتتقاصها والدني ازا ما احنا بنقول انتباع خطأ عن البخارة بتاعت المية اه فعشان كده قالت ان السوريا مستخدمين من ضمن المواد اللي احنا نستخدمنا او مهمة جدا لما اجع مستخدمين جيبين انتهاء من وحاصص نسبة 18 جرام ليلة هو قالت ان منظمة, منظمة اور امريكان بوبليك هيلث اسوسيشن قالك الكمية هو هنا مكتوبه على فكره 100 دركس بقى ميلي 100 جرام 100 حمض الفوليد 100 118 ل 18 جرام ديت عباره عن 100 مللي جرام لللتر خلاص انا خلاص الحمد لله الحمد لله الازازه كانت ضيفه عندي الازازه كانت الكبس بتاعتها من 1 ل 2.5 الازازه كانت كبير كبير بعد ذلك انا اخدت العينة لو مايكو بنوشككنات سترايل الحمد لله لو عمل كيميكال عملت لها رنسي وخلت كلين برضه في نفس الوقت بعد ذلك منقول وحقت الفاسولين سويسال فيك وانا باخد العينة المروح اخر الفطوة او اخر التركوشن المفهودة في التركوشن زي ما قول عني ان انا اعلم ليهو انا اخدت العينة يا فرحيز اخد العينة وبعد ذلك لما اروح ممكن ان انا سلم العينة لزميل كان يشتغلها لا يبقى عجل. هو هيعمل ايه؟ ولا يبقى عارف. هي العينة اللي موجودة عندي عايز أعمل ديكشن فيها الاي للكيمياء ولا مايكو بيولوجيا طيب هي ايه كانت المشكلة اللي موجودة في المكان ده العينة دي رقم كام المفروض أكتب 넘بر بدائرة العينة اللي موجودة عندي المفروض أكتب اسم المزرعة أو اسم المكان اللي انا جايب منه العينة عشان كل الحاجات دي المفروض إن أنا بطلع بها شيت وبدي أقوله مع النتيج. خلاص انا لما باجي اعمل examination ما باجي اعملش examination لعينة واحدة انا ممكن اجاب معي 50 عينة وبعدين اروحي اعمل examination فالمفروض كل عينة لها رقم، كل عينة يقوم معروفة انا جاي بها من مكان الفلاني المكان الفلاني ده تنزيل مشكلة ايه؟ طب انا عايز اعمل كميتا examination راميكو بيولوجيا ده اللي هو الليجو ده خلاص؟ طيب. لو انا ماخد عينة بقى من كتاب من الكلام اللي انا قلته الحرفيه ولو هاخد من دريفن ويل هاخد من طوب ولو هاخد العينه في سيلف سوتر هاخد حد الاول عشان حد الفرق حد هو ايه فاصل يا جماعه؟ فاهمين؟ اه استنوا سورس للمره ها هو البير اللي احنا بنحفره زي ما احنا قلنا الشكل هو البير اللي هو الغذائي او اللي هي طرمبه اللي هو بيقول عليه دريفن ويل يبقى ويل اللي هو المحفور الدرايفن ويل اللي هو زي الطرمبه بالظبط فنشوف بقى بالنسبه للطبقه لما اقول انا عايز اخذ عينه من يبقى أكيد اول حاجة هشوف انا عايز اخدها فور باكتروجيكال ولا عشان الكيميكال صح؟ لو انا عايز اخدها عشان قال لك الاول عشان الكيميكال الا الاول فتحها الحنافية الاول وغوطة هسمح للمياه ان يحصلها فلو لمدة 20 دنيه اول فضوة اللي هو الاول وغوطة تسلو فور 20 دنيه طيب بعد ما خلت المية تنزل لدودة 20 دقيقة هدون جايبين البطل ونعمل لها رنسي ودوودة ماشي أوه. وبعد كده نجمع باع عينة المية واعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ استوبة يعني نفوت بعد ما انا اجابها نعمل لها في الاساس ده كل اللي انا عمل فلما يجيلك في الامتحان الصوعة بتاعت ليه تبنيع العينة من التاب ثم اقيله لو الكيميكا وقال ان انا اتخل الواء اتنسل العشرين ديه اجمع العينة في البطل وعمل لها ايه في بيه ستوق طب لو عشان بكثير يونيشكا لو العينة اللي انا اتنسل ديها عمل لها بكثير يونيشكا تنسى منيشكا اه المفروض هما يلين هو المفروض بأسترائل الحاجة الثانية النظر بتاع التابع عشان ما يكونش البكتيريا اللي جاية جاية من هنا مفروض ان انا عقمة او اعملها استراليزيشن برضو في نفس الوقت عشان ستبقى البطل معقمه والنظر معقمة يبقى كمية البكتيريا اللي انا عزلها اقامو ده كده مليون في المية نية جاية من المية بس طيب اعملها استراليزيشن زي قالت ان انا عندي حاجة اسمها ايه اه ايه الفليم اللهب بالأهب ممكن أو بالنار ممكن أنا أعمل <تصفيق> أو بفتحة قط سوق دوس ألف حتة قطنة مبللة بالألف حول وإن أنا أمسح النظر بتاع التاب خلاص؟ طيب، النقطة الأخيرة بالنسبة للتاب ووطن ممكن أكون عايزة أعمل ديكشن لللد لللد في التاب ووطن أنا لديه بقى إيه حاجة خاصة؟ كلنا عارفين الليد دارو يعمل إيه؟ لنضيزن <تصفيق> بعمل بوجة بعمل بعمل أو بعمل في على هو اللي هو اللي على الضغط خلاص طيب قالك الليد ده عشان تعمله لديكشن في الطاب بوضاء قالك الركز ده وانا عارف ايما دي بنعمل بمباسم من الوضاء سامبل after clothing over بنعمل أو دي الفرس screen في وضر. أفضل فلوzing over يعني أفضل أفضل حافيه طول الليل وأول ما ينزل من الحافيه هي دي اللي أنا عم فيها للليد. راس؟ يبقى لما يجيullet في الامتحان assembling وفوتها سامبل. from tab فور led. تركس بقى ولا ببتريه ولا كده لو قال لك يبقى الفرق الصغيرة قام from tab أفضل فلوzing it طيب بالنسبة بقى للدريفن ويف الدريفن بيقول هو زي الطرمبه يبقى برده اكيد هشوف لا كيميكال ولا ميكروبيولوجي لو ميكروبيولوجي ببص في الاسترلاي الطرمبه دي المفروض ان انا عندي الجزء اللي هو بتاع الطرمبه الأولاني المفروض ان انا اعمل له سترايزيشن برده زي الماسه بتاعه الداج بالظبط الحاجة اللي بعد كده لو كيميكال مجرد ان انا عندي البوتل اعمل لها لينسينج بالميه واخد عينه الصايه الموجوده عنها طيب بالنسبة بقى ليه الضجو اللي هو المحفور اللي هو البيل بقى لكي برضو نفس الكلام لو بغفلوشكا ولو كمي لو كمي كان بقطل بجاردة بجاردة كده نعملو رنس نجيب المياه وناخد كاعين في المياه لو مايكو بغفلوشكا لا دراكس ما نشوف ايه عشان دي بغفلنا نفس السكيفس اجيب بطل بيه بيه بيه بتاعه البطن دي في حبل واحد مربوط في النك واحد مربوط في البيز بتاع زي سوط لكت. خلاص المفروض الحبل ده, ده طبعا من السطبط أو كرة مفروض الأجزاء ديا حبل حلو مربوط بالنك بتاع البطن وفي صوت وفي سوط في البيز بتاع البطن الموجود عندنا. أنا أنا زلة في البيت السقف ده عشان بس يساعد يساعدني الزيزة تنزل طيب بعد كذا مجرد ال الزيزة تنزل تحت ما صار الماية في اتجاه عمودي هتبدأ الماية تتجمع لي وارجع تاني أطفح بس نركز زي ما أقول عشان ما يتبججك الزيزة ليش؟ لابد الزيزة دي تبقى سرعة وبعد كده عشان في الامتحان الناس تتفقد الدنيا طعبة. خلاص يبقى الكلام سبب من الأول يبقى لو أنا أعمل كيمياء بضد إن أنا أخلو الماي يحصل لوف وعمل نسنج إن البطل وجمع فاعية إن الطمائي أي الجنة الطريق بس هنا بس بالنسبة للوقت إحنا كانت البطل اللي عندي لها بس أو فيها لوت أو تو روبس أو تو كور واحد متصل بالنير وواحد بالبيكس بس ده خلاص في حد الوقت خلاص طيب بالنسبة لي السيرفس فوتر نفس الفكرة بالضبط. بس قلت في احتياطات او في حاجات معينة قلت ايه لو انا عام بريفورف مش مشكلة او انا باخد رضيان فعال ها عامل علامة في الكشف مش مشكلة مش هو ده الاسميش دي الاسماء طيب خلاص مش مشكلة عادل لو انتو ما فتمتولش انا الوقت باخد رضيانة لا او باتسكش امحيك وصيش امحيك بعدش <تصفيق> ان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> محمد سعد محمد سعد ماشي اه هو الرعايه والمره دي ماشي مع بعض في الاول بالنسبة ليه السينتر لو انا عايز اجمع منها عينة فانا مفروض ان انا مفروض ما هروحش ااخد من على الدفاف او هو الريفور بان مفروض ان انا بدخل للسينتر بتاع الوتر سورس وابدأ اجمع منه العينة عشان اتجنب بقى اللي ليه الانمال ويس او بلانت او, أو ايا كان الحاجات دي يبقى انا اجيب من السنتر قال لك تجيب من السنتر سواء ان انت بتقف على بريدج على الكوبري او ان انت عن طريق بوت او مركب بتجمع عينات الماء طيب دي الحاجة الحاجه الثانيه قال لك المفروض برده ان لما ما تجمعش عينات الماء من على السرفيس لابد ان انا انزل تحت مستوى سطح الماء واجيب العين ليه ركز مع بعض لان قال ان الشمس بيبقى لها دايركت افكت على الماء نقولنا من ضمن الحاجات اللي بتلعب دور في الديتشن بتاع المايه سامبل فانا ما من السطح وتعتبر الشمس هي المتطفل الغي او عملالي تاثير عليها كويس ويديني بالي الاينديكيشن لا المفروض ان انا من تحت مستوى سطح الميه ابدا ان انا اجمع العينه خلاص يبقى انا ما اخدش او اعمل السنتر بتاع الوتر سورس ما اخدش من, من, من على الريفر باك وان انا هاخد من, من مستوى تحت سطح الميه طبعا نفس الكلام ان انا لما هاجي هاخد لي ازازه او هعمل ما يفكوا بيريجك الابسانيشة البطن اللي عندك باسترال لو كيميكال قلنا مقرر إن إحنا نعمل لها رينسينج ونباخد بها عينة الماء هذا المهم ما هو لما لا دخل العينة يفضل إن أنا أخلي اتجاه ال الفتحة بتاعه البطن اللي في اتجاه ولا عكس؟, عكس أكيد عكس اتجاه الماء علشان نسهل عملية الفيلم بتاع إيه بتاع البطس خلاص؟ طيب في ثلاث نقطة مهمية صفحة رقم ستتاشر نركز بها في نقطة إنه ممكن تجي وغلط أو تكون بليه ثلاث نقطة مهمية أم وكي يجيبوا إلا الدولة الموتى السامل فور analysis of trace element should be should be أو ده should be point كذا. كذب النقطة الثالثة sevens four analysis of nitrate المفروض البطل اللي عندي تحتوي على كاسب نقطة الثالثة برضو عشان لو انا هجل حلط الأسوال بطرز أو الكاسب أو الماليزية المفترض البطر تحتوي عليه المفروض لو انا هعمل «انالسيسيور دي تريس إليمنت» أو بنقول لابد ان المطرز اللي عندي تحتوي علي HEO3 لو هعمل بتكشن النيتراين تحتوي على البوريك اسب لو هعمل بتكشن الهارترز أو الكاسب والماليزية المفترض ان انا من طبيعي أو من, من السهل ان انا اعمل تمزميشا من غير اضافة المال دي بنقول عليها بريزيرفة مادة حفظة مادة حفظة بنقول عليها بريزيرفة سواء بريب قاسد او ايش ايه نقول زي الحتة المهمة بقى اكتب بزيه قال لك البطن اللي عندي انا قدت في الاول ما قدت من اصموعة من ايه من البلاص. بس هو قال لك في استثناء لو انا عايز اعمل تكشى من السوفياء او السيليكا المفروض الكونتينر او الوطس اللي تتبقى عندي ما تتبقاش من الكلاص ممكن تكشى بلاستيك كده كده كيميكا صحف؟ اعمل تكشى لكيميكا فأكيد ان انا مش عملاستراليزيشن فمقلاش عادي فهو قالك هنا في الحالة دي انت بقى ايه؟ انت بقى بلاستيك لو هعمل تكشى لأي حالة تانية مثلا هنا زي الورجاني ماتر مطر المفروض الأجهزة اللي عندي مصنوعة من البلاست. إذا لو عارف عن الستيشن اللي، النيوديوم، النيوديوم أو السيليكا، المفروض الكونتينر اللي عندي ما يبقى مصنوع من البلاست ممكن يبقى مصنوع من إيه من البلاستيك. يبقى الستيشن بتاعه هذا كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن أول حاجة بتاع أو ها أخرنا دي الريكوردين أو قطع بناقصوها لين خدت السكيما الاول لو النقطه بقى كده لوكا انزاميشن كان الهدف او الايه او الاوبجكتيفز النقطه التانيه للسكيما السكيما دي بدات منها اول حاجتين اللوكل اكزاميشن والسامبلنج ان شاء الله السكشن الجاي هناخد الفيزيكال اكزاميشن ونقطه من البي اتش وان شاء الله انا هديكوا السكشن خلاص فنبدأ بقى خلاص المحللات الجزئيه اللي قلنا عليها هي الشيتس واللي لوكال انسبكشن هي سكيما تبنيتك بسكيلة؟ اه طيب بالنسبة الشرطة بتاعي ايه هايشو؟ فيها سكيلة برضو شبطة بخص حانة على جوز بتاعي ايه؟ عمتوها صفح التان بقى مية خمسة وصف صفح التان؟ الحاجات دي انا بحددها تحس لما انا جالك الكتاب اشوف الناس اللي عملوها اللي ما عملوهاش يعني نقط الداله دي هي دي اللي انا ابص عليها صفحه 200 انا عايز بيقول لك ايه الاستيشن اوف سي او 2 الستبل اير ركز بقى مع بعض كده ثاني وبطلع طب الاستيشن بتاع سي او 2 الستبل اير ده احنا قلنا دي مساله بنسبة 50% لازم تيجي في, في الامتحان مع المسألة بتاعته التوبة. يعني إما المسألة بتاعته التوبة تيجي. إما المسألة هتين؟ فإن أطلوب إن انت تكتبوا هنا؟ هتكتب الخطوات خطوات أو السوابط. لأننا كنا نكون نقوم بنافسد سابق وبعده خطو. وبعد خطو. أنا عايز أقابكم هنا الخطوات السابقة. المفروض انت أحفاظها. عشان تكمل ليها المسألة. الخطوات السابقة بتاعت المسألة. هو السابقة أو السابقة أو السابقة. دي أنا أريد أن أتكتب التبروغة التبروغة بتاعتم تتكشلوا بأماريا الرسمة بتاعتها الرسمة تترسم هنا الصفحة دي المايكروبيوشجا الانساميليشن الصفحة من دين ودنين. طبعا المايكروبيوشجا الانساميليشن هتكون للميسول الست دور او الخمس دور اللي احنا أخدناها اسم الصريحة ولو في رسحة بسيطة لها الـ الـ الـ الاسم والرسمة بس نعم ده كتير نفس ذاته صفحه 203 The concepts of air pressure Fisher men عايزاها الاسم والرسمة لان الرسمه دي ممكن برده تيجي لك سؤال في الامتحان قلنا الصورة ممكن تيجي مطبوعه ويقول لك الصوره دي ايه والجهاز ده بتاع ايه بنستخدمه فين فالاسم والرسمة انا مش عايزه ثلاثه عشان ما نضيعش وقت برضه نفس الكلام اللي هتنسى صفحه 204 والاير موفمنت دول مهمين قوي البريشر <تصفيق> <تصفيق> الهيوميديتي فيها في الجلد بتاع السقف عادي ما فيش عنده مشكله عليها ولا وجبتي عليها خلاص لا لا انا النهاردة عملتك بوزية بتاعت الـ Local عملنا الـ Schema الـ اقول مية سبعة وثمانية ومية ثمانية خلاص كده عرفنا ايه الحل ناخد ردية ده لیست لیست